كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي. إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف وآه إليه أبويه وقال دخلوا. وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمين.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 وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرفت بمؤمنين